بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر لشرف شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى على كتاب أصول في التفسير لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وكان هذا المجلس في عصر الاربعاء للحادي والعشرين من جمادى الأولى للعام الواحد والثلاثين بعد الأربعمائة الف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى ترتيب القرآن ترتيب القرآن تلاوته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 أن يقرأ لله رب العالمين بدلا من الحمد لله رب العالمين النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث يكون بحيث تكون كل كلمة في موضعها من السورة وهذا ثابت بالنص والاجماع وهو واجب على القول الراجح وتحرم مخالفته وتحرم وتحرم مخالفته ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم ملك يوم الدين ففي صحيح البخاري أن عبد الله ابن الزبير قال لعثمان, قال لعثمان بن عفان رضي الله عنهم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قد نسختها الآية الأخرى يعني قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة وهذه قبلها في التلاوة قال فلم تكتبها فقال عثمان رضي الله عنه يا ابن أخي لا أغير شيئا منه من مكانه وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآيات في هذه الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سوره في موضعها من المصحف وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا وفي صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه وسلم مع النبي أنه صلى, أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكف وفي الثانية في يوسف أو يونس وذكر أنه صلى مع عمر ابن ابن الخطاب الصبح بهما قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتاب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 بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد كما بين المصنف رحمه الله تعالى فيما سمعناه الآن أن ترتيب القرآن معناه أن تتلوه تاليا بعضه بعضا أي أن توالية بين الآيات على حسب ما هو مكتوب ما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور وهذا الترتيب يكون على ثلاثة أنواع ترتيب يتعلق بالكلمات وترتيب يتعلق بالآيات وترتيب يتعلق, بالآيات وترتيب يتعلق بالصور وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه نوعا رابعا وترتيب يتعلق بالأحرف وقال في هذا النوع ال ال الذي يتعلق بالأحرف هذا النوع لا شك في تحريمه أي تحريم خالفة ترتيب الأحرف فلا يجوز أن تقدم حرفا على حرف في الكلمة الواحدة من كتاب الله عز وجل وأما بالنسبة للنوع الذي يلي هذا وترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية هذا أيضا ثابت بالنص والإجماع يعني لا يجوز أن تؤخر أن تؤخر كلمة على كلمة أو أن تقدم كلمة على كلمة من عند نفسك وهذا الترتيب بين الكلمات بلا شك توقيفي يعني لا يعرف إلا بالنص إلا بالوحي فترتيب الكلمات في كل آية هو من الوحي لا يجوز أن يتدخل فيه بالعقل ولا بالهوى ولا بالاجتهاد وأما نوع النوع الثاني كما في الأصل في أصل المصنف ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من الصورة هذا أيضا ثابت بالنص والإجماع وواجب على القول الراجح كما بين الشيخ ولا تجوز مخالفته وذكر المصنف بعض الأدلة على هذا نحو حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما حيث قال لوثمان رضي الله عنه في قوله تعالى والذين يتوفون مكم ويبرون أزواجا نعم ويبرون أزواجا وصية الأزواجين متاعا إلى الحول غير إخراج هذه الآية قد نسختها الآية الأخرى في الصورة نفسها في الصورة البقر أيضا يعني في قوله تعالى والذين يتوفون مكم ويظهرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة ورغم أن هذه الآية الناسخة جاءت في التلاوة قبل الآية المنسوخة ومن ثم سأل ابن الزبير عثمان رضي الله عنه يعني لماذا أبقيت على هذه الآية المنسوخة لماذا لم تقم بحثها حيث أنها قد صارت منسوخة فبين الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه أنه لا يملك أن يغير شيئا من كتاب الله من مكانه يعني لا يملك أن يجعل الآية الناسخه بعد الآية المنسوخة أو أن يحذف أو أن يحذف الآيات المنسوخة لأن نسخت لا يملك هذا فقال لا أغير شيئا من مكانه وأيضا استدل الشيخ في حديث وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي كما بينا رحمه الله تعالى من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الصور ذوات العدد، فكان يدعو بكتابة الآيات، ويقول ضعوا هذه الآية في هذه الصورة وهذه في هذه الصورة. وهذا حديث في أثناء ضعف، ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وإن كان معناه يثبت من مجموع الأحاديث، وقد عقدة. الشيخ طاهر الجزائري الدمشقي في كتابة الكديان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريقة الإتقان مبحثا في هذه المسألة في مسألة ترتيب الآيات فقال ترتيب الآيات توقيفي بلا شبه يعني بلا أدنى شبهة ترتيب الآيات توقيفي أي موقوف على النص على ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بوحي من الله وقد وقع الإجماع على هذا ونقل الإجماع على ونقل الإجماع على هذا بدر الدين الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن أهلم أيضا أبو جعفر ابن الزبير و و حديث ابن الزبير عن عثمان رضي الله عنه أن ابن الزبير كما جاء هذا في رواية البخاري قال لو فلما تكتبها أو تدعها يعني لما تثبت هذه الآية المنسوخة ولما تتركها في المصحف رغم أنها نسخت فقال يبنى أخلاء غير شيئا من مكانه هذا واضح قال الحافظ قوله فلما تكتبها أو تدعوها كذا في الأصول بصيغة الاستفهام الاستنكاري لما تكتبها أو تدعوها يعني أو تتركها كأنه قال لما تكتبها وقد عرفت أنا منسوخة أو قال لما تدعوها أي تتركها مكتوبة وشك من الراوي أي, أي اللفظين وفي روالد الإسماعلي وصاحب المستخرج قال لما تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى أو لما تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى وقال بعد ذلك ولهم الرواية الأخرى يعني قال الإسماعلي في الرواية الأخرى قلت للوثمان هذه الآية والذين يتوفون منكم يبرون أزواجا وصية الأزواجهم متاعك إلى الحول غير إخراجا قال نسختها الايه الاخرى قلت تكتبها او تدعها قال يا ابن اخي لا أغير ش... لا نعم لا أغير منها شيئا عن مكانه فقال الحافظ هذا السياق اولى من الذي قبله أو هنا للتخير لا للشك يعني تكتبها او هنا للتخير او تدعها ف قال الحافظ وفي جواب عثمان هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي وكأن عبد الله من الزبير ظن أن الذي ينسخ حكمه لا يكتب ألا يكتب المصحف فأجابه عثمان بأن ذلك ليس بلازم والمتبع في التوقيف يعني لا يملك أن يغير شيئا من ترتيب الآيات وأيضا أخرج مسلم من حديث عمر رضي الله عنه انه قال ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر أكثر مما سألته عن آية الكلاله حتى طعن بإصباعه في صدري وقال تكفيك آية الصيف في آخر النساء تكفيك آية الصيف في آخر النساء وقد سميت بآية الصيف لأنها نزلت بالصيف يعني الدلالة واضحة من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قد بين أن آية الكلالة في آخر صورة النساء وهذا يدل على أن ترتيب الآيات كان معروفا ومقررا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن باجتهاد من الصحابة بعد وفاته <تصفيق> وأيضا أخرج مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال من حافظ أول عشر آيات من سوره الكهف عصيما من فتنة الدجال وهذا واضح أنه صلى الله عليه وسلم قد دل أصحابه وأمته من بعدهم على حفظ أول عشر آيات في سورة الكهف ولو لم تكن هذه الآيات موقوفة على ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه في زمنه لأصحابه ما كان لكلامه معنى لأنه كيف يعرف الصحابة هذه العشر الآيات الأول إلا بنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها كيف يعرفون أن هذه الآية تدخل في هذه العشر أم لا إلا بأنهم قد أوقفهم على هذا وهذا كله يدل على أن الآيات أو على أن تركيب الآيات نعم توقيفي لا اجتهاد فيه نعم وأيضا منه هذا حديث حديث أبي مسعود للأنصاري رضي الله عنه في الصحيحين أنه صلى الله عليه عليه الصلاة قال من قرأ آخر آيتين في صورة البقر في ليلة كفتاه هذا يشبه ما قبله كيف عين لهم آخر آخر آيتين إلا أنه قد أوقفهم على هذا في حياته صلى الله عليه وعلى وعليه المصر. والأدلة في هذا يعني معروف بارك الله فيه. وأما بالنسبة للنوع الثالث في مسألة ترتيب الصور وقد اختلف العلماء في هذا على ثلاثة أقوال أشر إليها السيوطي في الإتقان وكذلك الشيخ طاهر الجزائري في كتابه التبيان القول الأول أن ترتيب الصور توقيفي على النص أيضا القول الثاني أن ترتيب الصور مبني على الاجتهاد الصحابة لم يكن بنص ولا بتوقيف والقول الثالث وفي نظري أعدل الأقوال وما قد اختاروا ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز أن بعض الصور أن ترتيب بعض الصور كان توقيفيا أي بالنص و الصور نعم وترتيب بعض الصور الأخرى كان باجتهاد من الصحابة لم يأتي فيه نص بعينه و يعني قد ذهب الجمهور إلى القول الثاني إلى أن ترتيب الصور كله كان باجتهاد من الصحابة ولم يكن فيه نص ولا توقيف وقد اختار هذا القول مالك رحمه الله تعالى وذهب طائفة من العلماء من المشتغلين بعلوم القرآن نحو أبي بكر ابن الأنباري إلى القول الأول أن ترتيب الصور لا, يعني لا يكون إلا بالتوقيب وبالنص وأيضا اختار هذا القول أبو جعفر النحاس وقال ابن عطية والذي قد اختار القول الثالث ان كثيرا من الصور قد علم ترتيبها في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالسبع أطوال والحواميم والمفصل وإنما سوى ذلك يمكن أن يكون فوض الأمر فيه إلى الأمة بعده وهناك بعض النصوص تدل على أن ترتيب بعض الصور بلا شك كان بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا في زمن وفي حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على صحة ما قد ذهب إليه أصحاب القول الأول ولكن لا يدل على صحته مطلقا بل يدل على صحة شيء منه أي صحة حدوث الترتيب التوقيف في بعض الصور وهناك صور أخرى لا يعلم فيها نص على ترتيبها ويؤكد أن الترتيب كان بالنص وبالاجتهاد أن مصاحف الصحابة قد اختلفت في ترتيب بعض الصور، فاختلف مصحف مصحف ابن مسعود عن مصحف أبي عن غيرهما في ترتيب بعض الصور. وأيضاً لما جمع عثمان المصاحف كما سوف يأتي وجمع المسلمين على مصحف واحد كان بدأ الاختلاف يحدث بسبب الاختلاف في ترتيب بعض الصور وفي قراءة بعض الآيات فأراد عثمان أن يزيل هذا الاختلاف مما دل على أن الصحابة قد اجتهدوا في ترتيب بعض الصور المصحف التي لم يكن فيها نص من النبي صلى الله عليه وعلى أهله وسلم نعم ونفرعها بعده ان شاء الله قال رحمه الله تعالى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 وقلة الكاتبين ووسائل الكتاب ولذلك, ولذلك لم يجمع في مصحف بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عصب النخل ولقاع الجلود ولخاف, الجلود ولخاف الحجارة وكسر الأكتاب وكان الخراء عددا كبيرا ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سبعين رجلا يقال لهم القراء فعرض لهم حيان من بني سليم رعل, رعل وذكوان عند, عند بئر معونه فقتلوهم وفي الصحابة غيرهم كثير الخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالمين مولى أبي فزيفة وأبي ابن كعب ومعاذ ابن جبل وزيد ابن ثابت وأبي ترذاء رضي الله عنهم. في هذا الباب. بين المصنف رحمه الله تعالى مراحل جمع القرآن وكتابته في المصاحف تبين هنا فيما سمعناه المرحلة الأولى والتي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث إن القرآن كان مكتوبا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خلاف ما يظن البعض البعض يظن أنه لم يكتب إلا في زمن أبي بكر أو في زمن عثمان هذا خطأ بل كما هو مبين في الحديث الذي سوف يأتي والذي يبين أو, أو, أو الذي فيه جمع, جمع أبي بكر للقرآن أنه أخذ هذا من نعم أخذ هذا من رقاع الجلود ومن عصب النخل ومن أكتاف ومن كسر الأكتاف التي كانت مكتوبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هذه الكتابة قد تأخرت وكان الأصل في الصحابة انهم يعتمدون على حفظهم فكان الصحابة فيهم الحفاظ والقراء كما في غزوة بئر معونا لما قتل القراء قتل سبعون من القراء وكان هناك من الصحابة ومنه معروف بالحفظ وبجمع القرآن وعصب النخل العصب هي جمع عسيب وهي تؤخذ من من لحاء النخل حيث يلحى هذا العسيب أي يكشط فيمكن الكتابة عليه أو فتمكن الكتابة عليه وأيضا رقاع الجلود إذا ما القطعة من الجلد كان يكتب عليها أيضا وهي تكون من الجلد المدبخ ولخاف الحجارة, لخاف الحجارة هي الحجارة الملساء التي تُتُجْبِي العظم والتي يمكن الكتابة عليها وكسر الأكتاف أي أكتاف أي العظام التي تكون من الحيوان وهي أيضا كانت مما يكتب عليها في هذا الزمان نعم طيب أنا رحمه الله تعالى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 ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر رضي الله عنهما بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف فلم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه, فأتاه عنده عمر فقال له أبو بكر إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك فقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فجمعه قال فتتبعت القران أجمعه من من العسب واللخاف وصدور الرجال فكانت الصحف عند ابي بكر حتى توفاه الله ثم عند عمر حياته ثم عند حفصه بنت عمر رضي الله عنهما رواه البخاري مطوله وقد وافق المسلمون أب ابا بكر على ذلك وعدوه من حسناته حتى قال علي رضي الله عنه أعظم الناس في المصاحف اجرا أبو بكر رحمة, رحمة الله على أبي بكر وهو أول من جمع كتاب الله كما سمعنا بارك الله فيكم أن بكر رضي الله عنه الصديق خير هذه الأمة خير هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وآله وسلم قد وفقه الله عز وجل وهداه سبحانه إلى جمع القرآن بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد كان في أول الأمر مترددا نظرا لأنه خشى أن يكون فعل خشى أن يفعل شيئا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن ولكن عمر الفاروق الملهم المحدث رضي الله عنه ما زال يناصح أبا بكر يعني يبين له أهمية هذا الأمر حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله به صدر عمر وبلا شك هذه كانت من أسباب حفظ الله لكتابه كما وعد سبحانه إن نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون وهذا الجمع من أبي بكر للقرآن لا يعني أن القرآن لم يجمع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما بين هذا بدر الدين الزاكشي في البرهان حيث قال في قول زيد بن ثابت <تصفيق> نعم رضي الله عنه فجمعته من الرقاء والأكتاب في الرجال ما أوهم بعض الناس أن أحدا لم يجمع القرآن في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأن من قال أنه جمع القرآن أبي, أبي بن كعب وزيد ليس بمحفوظ وليس الأمر على ما أوهمت وإنما طولي بقى القرآن متفرقا ليعارض من مجتمع عندما بقية ممن جمع القرآن يشترك الجميع في علم ما جمعه فلا يعيد فلا يغيب عن جمع القرآن أحد عنده منه شيء ولا يرتاب ولا يرتاب أحد فيما يوضع المصحف ولا يشك في آية أي ولا نعم ولا يشك في أنو عن ملأ منهم فمعنى هذا الكلام أن الصحابة كما قد تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد تلقوه على عدة أحرف وهناك من جمع بعض الآيات وهناك من جمع القرآن كله من الصحابة وكان كل يقرأ كما سمع من الرسول صلى الله عليه وسلم وكان القرآن مفرقا بين الصحابة قد جمعه قد جمعه بعضهم كاملا محفوظا في صدري وجمعه البعض مكتوبا يعني جمع بعضهم مكتوبا جمع بعضهم محفوظا وهناك من كان عنده بعض الرقاع وهناك من كانت, من كانت عنده بعض العصب عصب النخل فأراد أبو بكر أن يجمع ما كان متفرقا بين الصحابة وكما بيّن أصدر كشيء وأيضا يقارن أو يكون وسيلة كي يقوم من كان جمع القرآن كله محفوظا في صدره أو مكتوبا أن يطمئن إلى صحة ما عنده وبهذا يحفظ القرآن من أيدي المحرفين أو المبدلين. فما صنعه أبو بكر كان بلا شك من المصالح المرسلة المتعينة التي أقرته الأمة عليها أقره الصحابة عليها ووفق الله عليًا رضي الله عنه إلى أن يشهد بهذه الشهادة لأبي بكر ولعلها في هذه الشهادة القمع للرافضة حيث أخرج ابن أبي داود في المصاحف وكذلك أبو عبيد القاسم المسلم في فضائل القرآن لسندا حسن عن عبد خير أن علي رضي الله عنه قال رحم الله أبو بكر وأول من جمع القرآن بين اللوحين أي جمعه جمعا واحدا في مكان واحد وهذه شهادة من علي لأبي بكر رضي الله عنه ودعاء منه له مما يبين أن علي رضي الله عنه ليس كما يزعم أو تزعم الرافضة كان عنده مصحف أو قرآن بخلاف ما كان عند الصحابة وهناك أثر ورد عن علي أنه لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تتأخر عن بيعة أبي بكر فقيل له لما تأخرت قال لقد أقسمت أو حلفت أن لا أشهد جمعة أو نحو هذا إلا أن أجمع القرآن وهذا أطر فيه انقطار وقد ضعفه الحافظ بالفتح ولو صح على ما قد يقوله البعض المعنى به أنه يعني قال أنه لن يشهد جمعة إلا أو لن يشهد البيعة إلا أن يحفظ أي أن يجمع القرآن في صدره دائن صح هذا الكلام ولكن لا دليل على أنه جمعه كما صنع أبو بكر بين اللوحين قبل ما فعل هذا بكر وكما قال الحافظ فإن رواية عبد خير والتي جاءت من عدة طرق إليه ذكرها ابن أبي داود في هي بلا شك مقدمة وراجحة على هذا الحديث المقطع نعم والله تعالى أعلى وأعلم وإن شاء الله تعالى نكمن في المجلس القادم وبعد صلاة المغرب نعطي ما تيسر من مجلس أداب طالب العلم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحابه وسلم سبحانك اللهم ورحمة الله وبركاته